صعيد ما ضل او تاه ملي يغني لدا البلوى والشكوى يمتهل امالي يا مالك الاجالي يا سيدي يا سيدي يا سيدي عفوا يا سيدي عفوا يا من هو المنان وطفول الاحسان هو سبحوره طوانو ونعته الديان ونعته المديان ارحم يا الهي وخص بالعفران مراره الحرمان مراره الحرمان كل خطيئتي ما زلت اغشاها كل فغفلتي في الأصل منشن آه يا سامع الاصواتي يا غافر الذنبات فعدها اذا تشا يا خالقي سهوا سهوا مللي ساهيذا ما ضل او تاه مللي يغني لقلب البلوى وشكواها kull ajali ya sayidi ya sayidi ya sayidi وعدت عدت للهناء عدت للهناء وكمن الاماني بهذه الحياه اتبعتها طويلا فتهت في الفناء تهت في الفناء ثل لي بها بدا اذ رمتم ودلي له يدن فناء وفها لزلت لا توبه حتى بدا الشحوب دهر مضى وقد قضا حياته له آه آه ملي ما ما مالي اولها ملي يغني لدا القلب ويا تشوا يوم يا خليك ايي يا ناسي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي عفوا la ya wujoodu yahi mufi au la kullu ma narahu jadat bihi yadan fayatara ayu jidi amrun siwa زادنا قليل والقلب في عيره سول لي سول لي نتي من الاعمال ارضها سول لي تدلنا الفعال اجدا اجداها يا خالقا الانامي والنور وضناامي اصلح لنا معشنا ولاقنا صفوا ملي ساهي اذا ما ضل او تا يا يا ارفع لنا البلوى والشكوى ye sidi